ف م و س ب ر ح ا ل أ أ ر ض حتى ي ذ ن لي أ ب ي أو ي ح ك م ا ل ل ه ل ي و ي م ا ل ا س ل ي ا م ي ا أبانا إن ابنك إن سرق وما شهدنا إ ل ا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 قال بل سولت لكم أ ن ف س ك م أ م ر ا فصبر ا ج م ي ل عسى الله أ ن ي أ ت ي ن ي بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف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 يذهبوا يا بني يذهب و ا فتحسسوا بي يوسف و أ خ ي ه ولا تياسوا من روح الله ولا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 وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا أ ي ن ك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا, قد من الله علينا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 رفع ابويه على العرش وخروجه سجدا وقال يا ابت هذا, هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا 「私の名前 ب 私の名前は私の ن 前は私の名前は私の名前は私の名前は私の ب 前は私 ن 名前は私の名前は私の名前は私の名前は ي の名前は私の名前は私の名前は私の名前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 موسوعه ب النابلسي للعلوم الاسلاميه أ قَبْلِكَ اسماء ر الله ا ل ح ر ن ى